50 languages. <تغل> <تغل> هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ زيش بغا بسكثنو هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ زيش بغا هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ شاترمش خافو شيبشتن بليتشتبا هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه شيزلونغ خافو مش شيبشتن هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر قوش مش خافو شيپشتن لكيشتبا هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب س سيرفينغ الموج أحب ان اركب الموج س سچغوم سشس شويوا ح أاخص أحب أن أغطص سبس تس سكةوا أحب أن, أن أتزلج على الماء أحب أن تزلج على الماء سررفج بخمغ حف شتن في هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟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 هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ س يزغج جراج ما ساشيش أنا مجرد مبتدئ أنا مجرد مبتدئ س تكو سفن أنا في مستوى وسط أنا في مستوى وسط س عش دغو صفتي صحه استطيع التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا بتسقو ليفتر تدي شى اين التلفريك اين التلفريك هل معك زلجاتسكي هل معك ذلاجات السكي؟ تقوى الشيرق خر قصد بشتغخة هل معك حذاء السكي؟ هل معك حذاء السكي؟